يزهر صوت الايمان نداء من القلب تقدم لكم الحمد لله الذي تواضع كل شيء لمكن الحمد لله الذي بذلنا كل شيء في عظمته الحمد لله الذي سلم كل شيء بقدرته الحمد لله على ما احصى كتابه الحمد لله من امى احصى كتابه الحمد لله عددنا في السماوات والأرض وأما إبدال دعاة السوء بدعاة الخير فالجلوس مع الصالحين وغشيان حلق الذكر التي لا يشطابهم جديد زيارة الصالحين والإنس في الصالحين وحب الصالحين خير من الإنسان في الدنيا والآخر والله هم القوم ونعم القوم ما جلت إنسان مع رجل صالح إلا وجد منه لا يدعوه إلا لصلاح دينه ودنياه وآخره وأما قرين السوق فعلى العكس فهو الذي يدعو إلى محارب الله ولو سأل الإنسان نفسه عن أي معصية فعلها وجد وراها داع السوق ووجد وراها, وراها شيطان الإنس الذي حذب إليها وسهل في الوصول إليها فيستدل الإنسان الأشرار بالأخيار ويقول للأخيار أريد الجلوس معكم أريد الإنس بكم يزورهم ويجلس معهم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 ولكن كانت عندهم سيئات مثلا رجل كان مع الصالحين ولكن عنده سيئات يشرب الخمس يزني أو يفعل أي شيء من المحرمات إن صلى الله عليه وسلم فإن الله لما جاء في يوم القيامة ما تاب من هذه الأشياء فيدخل النار فإذا دخل ذلك الرجل الصالح الذي جلس معه الجنة يقول يا رب كيف أتنعم في نعيم الجنة وأخي يعتب فيأذن الله عز وجل بالشفاة يقول لنا بسهل سلم فلا يزال الرجل يشفع حتى يشفع للرجل الذي جلس معه لحظة واحدة في ذكر الله عز وجل لحظة واحدة في ذكر الله عز وجل توجب للإنسان الشفاق فهذه من خيرات الجلوس مع الصالحين ومن خيرات الجلوس مع الصالحين أن قلوب تنشرح والصدور تنشرح وتطمعين بذكر الله عز وجل ولذلك تجد الإنسان إذا جلس مع الصالحين يقوم ونفسه معلق بالسماء معلق بطاعته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 تريد فقط خفلهم خصال خير تقربك إلى الله ومجلس واحد من ذكر الله عز وجل قد يجعل الإنسان يغير حياته كلها إذا صدق لعبوديته الله وتأثر بما يقال له من أمام الله ونوانه فالمقصود أن الجلوس مع الصالحين يعتبر من أهم الأسباب التي تدل الإنسان على ربه قل يا عبادي الذين أترسوا على أنفسهم لا <تصفيق> تقلقوا من رحمة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 إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ طَمَأْنَنْتُمْ صَرْحُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أنزل إليكم من قبل واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتا بغتا وأنتم لا تشعرون إذا أعطوا صوت الإيمان إذا أعطوا من القلب